أيها الإخوة الكرام شرح هذه الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ومعنا شرح الشيخ العلام الوالد صالح بن فوزان الفوزان وصلنا إلى الحديث التاسع والثلاثون الحديث التاسع والثلاثون وهو حديث لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا الصحابي الجليل الذي مرت معنا أحاديث في هذه الأربعين حديث التاسع عشر والحديث الثالث والثلاثون والحديث السابع والثلاثون ثم الحديث التاسع والثلاثون فمرت معنا أربع حديث لهذا الصحابي الجليل بن عمي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي الذي رواه هنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى وجعله في هذه الأربعين النووية فمختلف في تصحيحه وتضعيفه بين العلماء رحمهم الله تعالى وهذا الحديث بهذا اللفظ إن الله تجاوز لي عن أمة الخطى والنسيان بعفو بعض العلماء رحمه الله تعالى منهم العلماء ابن باز رحمة الله عليه كذلك أنكره الإمام أحمد رحمه الله أنكره الإمام أحمد وجاء من من جاء بلفظ آخر أو بألفاظ أخرى منها إن الله قد وضع لي ومنها عفية لي إلى غير ذلك من الألفاظ التي جاءت تبين تبين معنى هذا الحديث تبين معنى هذا الحديث واللفظ الذي رواه الإمام بن ماجة رحمه وتعالى غير هذا اللفظ إن الله تجاوز لي جاء عند ابن ماجة بلفظ إن الله وضع وضع لي عن أمتي إن الله وضع لي عن أمتي بهذا اللفظ صحه هو العلام الألباني رحمة الله عليه كما في صحيح الجامع صحه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع إن الله وضع علي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه الخطأ والنسيان استكره عليه فهذا الحديث إذا مختلف في تصحيحه وتضعيفه بين العلماء رحمه الله تعالى لكنه صح كما علمتم بلفظ إن الله وضع علي عن أمتي وحتى هذا الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي فالعلماء يقولون يصل إلى درجة الحسن لماذا؟ لشواهده لشواهد الكثيرة لكن يعني هذا الحديث مما أدرجون الإمام النووي رحمه الله وضعفه جمع من العلماء وكما يقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه, رحمة الله عليه يقول هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى إلى غير ذلك يعني من الآيات التي جاءت في, يعني في بيان معنى هذا الحديث فالآيات القرآنية تشهد لهذا الحديث فمهما قيل في ضعفه فهناك آيات تدل تدل على أن هذا المعنى صحيح أن الله جل وعلا تجاوز عن هذه الأمة الخطا والنسيان وما السكره عليه وهنا المؤلف رحمة الله عليه يقول رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما يعني لو أخذنا بكلامه على العموم لكان البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي لا يعني ل لدخول يعني لدخول هؤلاء في قوله وغيرهما أو وغيرهما لكن هذا ليس بوارد لكن هذا ليس بوارد لان من عاده العلماء رحمه الله تعالى اذا كانوا المخرجين الذين دون درجه الصحيحين يقولون وغيرهما فالمراد ممن هو دونهما أو مثلهما فليس المقصود أنه قال روى ابن ماجه والبيهق وغيرهما أن حتى الصحيحين يدخلان في هذا الكلام لا وإنما المقصود ما كان دونهما ما كان دونهما هذا مقصود العلماء فلا يريدون ادخال من هو أعلى منهما لانهم لو أرادوا هذا يعني قال وغيرهما ثم هو قصد البخاري المسلم فإن هذا عيب كما يقول العلماء فلا يذكر هذا الكلام والعلماء لا يقصدون هذا فلا يمكن أن يحيلك إلى الذي هو الأدنى إلى يعني يحيلك على الأعلى يذكر الأدنى ويحيلك على الأعلى هذا لا يقول به العلماء فإذا هذا واضح أنه, أنه لما قال رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما فيقصد ما دون الصحيح فيقصد ما دون الصحيح أما الصحيحين فإنه ذكر رحمه الله تعالى لما ذكر الأحاديث يقول متفق عليه أخرج البخاري والمسلم لأن بأعلى درجة الصحة ما كان في الصحيحين ما كان في الصحيحين فقول العلماء روا ابن ماجه والبيهق وغيرهما لا يقصدون بهذا ذكر مه من, من هم أعلى منهم أعلى في في الصحة مما يوجد في هذه الكتب وإنما يقصدون ما كان دونهما ما كان دونهما فهذا الحديث حديث عظيم كذلك من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الشيخ صاحفوزان أن هذه بشره للمؤمن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي يعني عفى عفا الله عز وجل عن امه محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ إذا أخطأ المسلم وعمل ما لا يليق وكان خطأ غير متعمد فليس عليه شيء والله سبحانه وتعالى عفى عنه فإذا لم يتعمد الخطأ فإن الله عز وجل قد تجاوز عن أمة الإسلام الخطأ الغير العمد الخطأ الغير العمد والخطأ معناه أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عم هذا يسمى خطأ أن يرتكب الإنسان العمل عن غير عم, عم فيسمى في خطواء أو كذلك يعني يقولون أنه الخطأ, و... أن... الخطأ والنسيان الخطأ يعني يقولون أن... أن يقصد أن يقصد بفعله شيئا أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده هذا يعني يسمى الخطأ الإنسان مثلا يقصد, قتلى... يقصد قتل حيوان ثم يقتل إنسان ثم يقتل الانسان فيصادف قتله فهو نوى قصد ان يقتل حيوان فإذا به يقتل إنسان لكنه لم يقصد ان يقتل الانسان انما قصد ان يقتل ماذا الحيوان فهذا يسمى الخطا لانه قصد بفعله شيء فصادف فعله شيئا آخر فصادف فعله شيئا اخر فهذا يسمى الخطا فالخطا هو ما يرتكبه الانسان عن غير عمد عن غير عبد قال والنسيان فإذا هذا الخطأ كما علمتم النسيان إذا نسي وترك الطاعة أو ترك شيئا نسيانا لا تعمدا أو فعل شيئا ناسيا لا تعمدا لا يؤاخذه الله عز وجل فضلا منه واحسانا من الله سبحانه وتعالى لكن الفرض لا يسقط بالنسيان كما سياتي معنا فياتي به قضاء على أقوال العلماء في هذه المسألة أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى نعم. فالنسيان ذهول القلب ذهول القلب كما عرفه العلماء قالوا ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل هذه يسمى النسيان يعني القلب يذهل عن شيء معلوم كان معلوم عنده لكن نسي أراد أن يصلي صلاة الظهر ونسي أراد أن يصلي صلاة الظهر ونسي أراد أن يفعل شيء ونسيه فالقلب يذهل فذهول القلب عن شيء معلوم من قلبه وكان يعلم هذا الأمر لكنه نسيه فالله عز وجل تجاوز عن أمة الإسلام الخطأ والنسيان ف... فالنسيان ان يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل فينساه عند الفعل وكلاهما معفو عنه لله الحمد ولما يقول العلماء معفو عنه بمعنى أنه لا يسمع عليه لا يسمع عليه لكن هل رفع الإثم كذلك رفع لي لي لي للحكم لا العلماء يقولون رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه الحكم كما سيتم معنا بإذن الله عز وجل انه إنسان أحد من الناس نسي الوضوء جاء أحد من الناس وصلى بغير وضوء نسي أن يتطهر ويتوب فصلى نسي فهذا هل عليه اسم لا اسم عليه لماذا للأدلة؟ ثم هل عليه أن يعيد يعني ماذا يترتب على هذا النسيان إعادة صلاة أم لا لأنه هو صلىها لكن بغير طهار فعليه أن يعيد الصلاة لماذا لأنه صلىها بغير الشرطيها الذي هو الطهارة فعليه أن يعيد الصلاة أن يعيد هذه الصلاة لأن لأنه, لأنه صلاها بغير طهارة وهي يعني نزل في وقتها أو تذكرها يعني قبل قبل قبل تذكرها قبل دخول الصلاة الأخرى إلى غير ذلك وحتى ولو دخلت صلاة أخرى فإن النسيان عذر من الأعذار ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بينا في الأحاديث أن الإنسان لو نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها لأنه كان معذور فلا إثم عليه لكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم على نسيانه حكم فلذلك عليه أن يعد مثلا لو أن إنسان تركت تسمية على الوضوء نسيانا هذا لو لو قلنا بوجوبها يعني على من يرى من العلماء أنها واجبة بعض العلماء يرون أنها واجبة وحديث البسمة كما تعلمون على كثرتها فلا تخلو من, من مقال لا تخلو من مقال أحاديث البسمة بل قال بعض العلم بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى قال لا يصح في أحاديث البسمة شيء البته لا يصح حديث صحيح وإنما العلماء هابوها لكثرتها رحمة الله عليه هابوها لكثرة هذه الأحاديث وفي حديث يعني صحر الشيخ الألبان رحمة الله عليه المهم أن الإنسان لو قل بالوجوب وترك التسمية على الوضوء واجبا فهل يعيد الوضوء أو لا يعيد فهذه مسألة اختلفها الفقهاء الصحيح أنه لا يعيد الصحيح أنه لا يعيد وإنما إذا تذكرتنا الوضوء فيسمي الله عز وجل أثناء الوضوء ولا شيء عليه ولا شيء علي كذلك من أراد أن يسمي عند الذبح ونسي التسمية, ونسي التسمية فهذه كذلك خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى خلاف بين العلماء من أهل العمل من يرى أن هذه الذبحة لا تأكل لأنه نسي الشرط وهو البسملة لكن الرجل كان يقصد أن يبسمل ونسي فهل تحل هذه الذبحة بهذا النسيان أم لا تحل فأكثر الفقهاء أنها تؤكل أكثر الفقهاء أنها تؤكل لهذه الأدلة العامة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا المهم أن هذه المسائل مسائل خلافية بين العلماء رحمة رحمهم الله تعالى فكذلك الإنسان لو صلى لو صلى حاملا في صلاته نجاسة واحد صلى صلى بعدما انتهى من صلاته وجد أن هناك نجسة على ثوبه، فهل يعفى عنه أو لا يعفى؟ يعني علم بوجود هذه النجسة بعدما صلى، بعدما صلى، فهل يعفى عن هذا الإنسان؟ أي صلاته صحيحة مقبولة أو لا؟ صلاته مقبولة أم لا؟ فهنا العلم كان بعد انتهاء الصلاة لأن فرق. فرقهم. إذا علم أثناء الصلاة وفرق بين إذا علم بعد الصلاة فهذه المسألة كذلك خلاف بين العلماء، لكن أصلح من أقوال العلم رحمه, رحمه الله تعالى أنه لو صلى وهو حاملا لنجاسة حاملا لنجاسة يعني في في ثيابه ثم بعد الصلاة علم بهذه النجاسة فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة لماذا؟ لأنه لم يعلم بهذه النجاسة الا بعد انتهاء الصلاه والدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام حصل له ذلك خلع عليه في صلاته لما علم ان فيهما قذرا او اذى فالنبي عليه الصلاه والسلام خلع عليه ورماهما عن شماله واتم صلاته صلى الله عليه وسلم ولما الصحابه فعلوا ما فعل النبي عليه الصلاه فقال لهم ما لكم قالوا رايناك رأى رميت رمينا يعني مشدد اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبين لهم النبي عليه الصلاة قال إن جبريل أخبرني أن فيه ما أذاه أن فيه ما فهنا العلماء يقولون رحمه رحمهم الله تعالى إذا علم بهذه النجاسة أثناء الصلاة فعليه أن يزيل هذه النجاسة لابد لو أن أحد من الناس علم أن على قميصه نجاسة وهو يصلي أثناء الصلاة أثناء الصلاة علم بذلك رأى النجاسة. فهنا عليه أن يزيل هذا القميص الذي عليه النجاسة أو هذا السروال ويرميه لكن إذا كانت العوره ستتكشف بنزعه لهذا القميص أو هذا السروال فهنا عليه أن يخرج من الصلاة عليه أن يخرج من الصلاة ويعني يزيل هذه النجاسة أو يلبس لباسا آخر ويصلي مرة أخرى هذا علم أثناء الصلاة فإذا بقي ما حكمه اذا بقي مع علمه بوجود النجاسه على ثيابه يعني علم أثناء الصلاة علم أنه على ثيابه نجس فهذا صلاته باطل يقول العلماء لأنه لا بد أن يزيل هذه النجاسه لا بد أن يزيل هذه النجاسة وكما تعلمون من شروط الصلاة إزالة النجاسة من ما يتعلق بالبدن والبقعه والثوب البدل والبقة والثوب فلا بد من إزالة النجاسة من هذه الثلاث لا بد وهذه طهارة حقيقية كما يسميها العلماء رحمهم الله تعالى ف... فهذه من الأمثلة هذه من الأمثلة على الخطأ والنسيان وأن الإنسان إذا لم يتأمد فعبادته صحيح ولا عبادة يعني لا إثم عليه لكن يترتب على هذا حكم من الأحكام حكم من الأحكام كذلك من الأمثلة التي يذكره العلماء رحمه الله تعالى لو أن إنسان تكلم في صلاته ناسيا أنه في, في صلاته تكلم ناسيا فهذه كذلك خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى في بطلان هذه الصلاة على قولان مشهوران وروايتان يعني مشهوران للإمام أحمد رحمه الله تعالى مذهب الشافعية أن الصلاة لا تبطل لا تبطل بذلك وكما تعلمون في حديث معي بن الحكم السلمي أنه تكلم في صلاته تكلم في صلاته والنبي عليه السلام ما أمرهم إعادة الصلاة ما أمرهم إعادة الصلاة تكلموا في صلاته يعني لما لما كان يصلي وكان حديث عهد بإسلام يعني دخل الإسلام جديد جديدا فعطي صف قال الحمد لله رفع صوته أو يعني أو أحد من الصحابة عفوا أحد من الصحابة عطي صف حمد الله عز وجل فقال له فقال حمد الله فقال ويرحمك الله أراد أن يفوز بالأجر ويطبق السنة فنظر إليه الصحابة رضي الله عنهم نظرة شديدة يعني أنه كف عن هذا ولا تتكلم فقال واثك أم يعني يعني يبين أن ما ماذا هناك ماذا به فبعد ذلك النبي عليه الصلاة وبرضوانه بين الحك أن هذه الصلاة تصلح لي, لي, لي لأقوال الناس ولهذا ولم يامره النبي عليه الصلاه بالاعاده كذلك من اكل في صومه ناسيا واحد في رمضان اكل وشرب ناسيا فاكثر الفقهاء ان انه لا يبطل صومه لا يبطل لماذا لأنه هناك دليل نحن نعلم اذا اختلف الفقهاء فالمرجع ايها الاخوه الكرام الى الدليل المرجع الى الدليل الشرعي الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فاذا المرض إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح وهو وزد على ذلك يعني أمثلة لعل لعله يأتي معنا بعضها مرة أخرى. فإذا إخواني كرام، الخطأ والنسيان مما عفية عنه في ديننا، مما عفية عنه في دين. عفواً. تين. فالخطأ والنسيان مما عفية. الخطأ والنسيان مما عفية. عنه في في ديننا لماذا للأدلة الكثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا أدلته يعني كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه السلام لأن الخطأ والنسي والنسيان صرح القرآن بالتجاوز عنهما ولو كان هذا الحديث كما قلنا في خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى لكن القرآن صرح بالتجاوز عنهما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ما تعمدت قلوبكم فلذلك فهذا واضح قال وما السكر هو عليه المكره على فعل السيء لا يؤاخذ كذلك المكره على فعل السيء لا يؤاخذ لأنه مسلوب الإرادة مسلوب الإرادة قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطمئن بالإيمان فالاستكراه أن يكرهه شخص على عمل محرم وهو لا يستطيع ان يدفع هذا الأمر أي الالزام والإجبار أن يلزمه أو أن يجبره على, أن يجبره على هذا العمل وهو لا يريد ولو كان كفرا ولو كان كفرا لأن الله عز وجل قال من, قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فجعل الله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى المكره عفى الله عز وجل, عز وجل عنه إن أكره على قول الكفر تعرفون قصة عمار بن ياسر وما حصل له والنبي عليه الصلاة والسلام عذره نزلت الآية في نزلت الآية في بيان هذه الآية نزلت في بيان هذا الحكم فأن الإكراه عذر من الأعذار الشرعية عذر من الأعذار الشرعية وإذا قلنا أن هذا الحديث حديث عظيم فإذا وكل الإنسان على فعل الشر وهو لم يقصد فإنه لا يؤخذ عليه لأنه ليس له إرادة وإنما هو مجبر مسلوب الإراد وهذا فضل من الله عز وجل ولو شاء الله لعذبه ولكن الله تفضل عليه فضل عليه سبحانه وتعالى ولذلك لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني شق عليهم أن الله سيحاسبهم على خطره النفوس وخطره القلوب ومن يسلم منها قل من يسلم من ذلك فشق ذلك عليه فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكون وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق أما هذه فلا نطيقها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا قلوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا تطبيق استسلام لله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم هذا الفرق بينهم وبيننا بمجرد ما يعلمون الحكم فانهم يستسلمون لحكم الله جل وعلا فاستسلموا وامنوا بالله عز وجل وسلموا امرهم لله عز وجل فأنزل الله جل وعلا قوله آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ثم انزل الله عز وجل بعدما آمنوا بهذا واستسلموا ولم يعترضوا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ففرج الله عز وجل عنهم ونسخ الآية التي قبلها وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفو يحاسبكم به الله نسخ الله ذلك بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله عز وجل قد فعلت فاستجاب الله جل وعلا هذه الدعوات منا من من من منه وكرما فلو الحمد والمن وهو سبحانه وتعالى اختبروا العباد فالله اختبرهم بهذه الآية الأولى فلما استسلموا وآمنوا بها حين ذاك خفف عنهم واستجاب الله جل وعلا دعائهم هذا من الله عز وجل ولذلك الإنسان إذا اختبر عليه أن يستسلم ويصبر ويحتسب لأن بعد العسر يسرى فالفرج قريب وإن الفرج يعني وإن الفرج بعد الكرب فالله عز وجل يفرج سبحانه وتعالى الكروب والهموم لكن الإنسان عليه أن يصبر ويحتسب ويفوذ أمره إلى الله عز وجل هذه ثلاثة أعذار هذه ثلاثة أعذار جاء بيانها في كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى وكذلك الإكره قلنا أن الخطأ والنسيان صرح القرآن بشكل واضح في صرح القرآن بالتجاوز, بالتجاوز عنهما الإكره كذلك صرح القرآن بالتجاوز عنه كهذه الآية التي مرت معنا من سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والله عز وجل قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير فهذه الآية كذلك مما يعني فيها بيان أن الله عز وجل رفع الكراها ما استكرهت عليها للأمة والله عز وجل عفا عن ذلك سبحانه وتعالى فله الحم وله المن وعلا وعلى على فضله وإحسانه سبحانه وتعالى فإذن هذه الأعذار الثلاثة إخواني الكرام شهد لها القرآن كما سمعتم شهد لها القرآن ورفع الله عز وجل سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الإسلامية وهذا الحديد فيه بيان هذا الأمر ساعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده رفع عنهم الإثم و... ولو صدرت منهم المعصية لكن لو صدرت من من المسلم المعصي على هذه الوجوه الثلاثة أي الخطى والنسيان ومسكه عليه فإن الله عز وجل يرفع عنهم سبحانه وتعالى فهذا في أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعل الإنسان كل المحرمات إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لكن قال العلماء رحمه الله تعالى وهذه النقطة مهمة جدا لا شيء عليه فيما لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله عز وجل أي أن هذا المسلم الذي ارتكب هذا الخطأ بسبب ارتكب هذه المعصية ارتكب شيء يعني من الأشياء المحرماء خطأا أو نسيانا أو كراهه فالله عز وجل يعفو عنه فالإثم يعفو عنه هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل أما حق الآدم قال العلماء فلا يعفى عنه يعني من حيث الضمان إن كان يعفى عنه من حيث الإثم لكن من حيث الضمان لا يعفى عنه, عنه فجميع المحرمات يرفع حكمها بهذه الأعضاء يعني كأن هذا الإنسان لم يفعلها لكن العلماء استثنوا أمورا رحمهم الله تعالى فالإنسان إذا وقع في محرم وكان عنده عذر من هذه الاعذار الثلاثة فإنه يعفى عنهم من الله جل وعلا يعفى عنهم من الله عز وجل لكن كما قلنا هذا العفو من الله عز وجل لا, لا يرفع كذلك ما يترتب على ذلك من احكام وكذلك لا يعفى عنهم فيما يتعلق بحق الآدمي بحق الآدمي نعم بحق الآدمي ولذلك كما قلنا في الأدلة السابقة من كما حصل لمعاي بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة سمع عاطسا حميد الله عز وجل فهو قال يرحمك الله فالصحابة لما أنكروا عليه بأبصارهم فهو توجع من هذا الآن قال واثكن أميان فبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمه وبين له ولذلك حتى معايد الحكم السلم رضي الله عنه أثرت في هذه المعاملة وما أحوجنا إخواني كرام إلى مثل هذه المعاملات الله أكبر أن الإنسان رأينا إنسان أخطأ أو فعل شيء في المسجد أو في عبادته فما أحوجنا إلى أن نسن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الآخرين في بيان الحكم وفي بيان النصيحة كيف نعلم هذا الإنسان شوفه نتكلم في الصلاة ورد في الصلاة وضرب يعني وقال وات وثكل أمياه وهو يصلي والصحابة نظروا إليه بأمصارهم رضي الله عنهم فلما انتهى قال يقول معاويه بن الحكم يقول فبأب هو وأمي قال ما رأيت معلما أحسن تعليما منه الله أكبر قال ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني النبي عليه وسلم قال إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي للتكبير والتسبيح وقلات القرآن شوف التعليم فأثر هذا معاوية بالحكم رضي الله عنه هذا يعني الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل معه أثر فيه جدا أثر فيه مما يدل على أنه نبي الهدى القدوة لنا أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه كم من الناس الآن لو أحد من الناس فعل شيء في المجد صار الناس كلها تقوم عليه والكل يريد ربما يضرب ويسب ويشتم نسأل الله العاب فضائح بسبب ما بسبب عدم صبر الناس والإنسان الذي وقع في هذا يكون جاهل الخالب أنه جاهل لا يدري ولا يعلم فيقوم الناس ينهرونه ويشتمونه وربما ضربوه نسأل الله لنا ولكم العافية فوجه الدلالة في من هذا الحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة ولو كانت الإعادة واجبة لأمره بذلك لأمره بذلك نعم ولذلك الإنسان إذا كان يصلي ثم نسي فليكمل صلاته وصلاته صحيحة يعني لو أن أحد من الناس مثلا كان يصلي كان يصلي ومرأة كذلك يعني نفس نحن يعني ما يتعلق بالنساء يتعلق بالرجال لأن هذه عبادات للرجال والنساء فالمرأة والرجل على حد سواء فيما يتعلق بالعبادات لو أحد من الناس يصلي في صلاته ثم السادة عليه الرجل مثلا أحد من الإخوة جاء دق عليه الباب دق عليه الباب وهو كان ينتظره لكنه كان يصلي ما ظن أنه سيئة وقت الصلاة فنسي أنه في الصلاة فقال تفضل يعني من شدة فرحي بهذا الإنساء قلت تفضل يا فلان فإن هذا الصلاة باطلة غير باطل؟ كما قلنا فيه خلاف بين العلماء لكن الصحيح أن صلاته لا تبطل للأدل التي ذكرنا لماذا؟ لأنه ناس هذا عذر من العذر كما قلنا ولم يتعمد الإذن فهذا يكمل صلاته الصلاة الصحيحة والدليل الموجود كما قلنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول حديث معاوة بن الحكم كما في صحيح مسلم حديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو حديث الجارية يعني بعد ذلك لما راى لطفة النبي عليه الصلاة والسلام قال إني جئته من عند قو... أقوام يتطيرون وكذا وكذا وكذا حتى ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ان كان له جارية فجاء الذب فخطف أو أخذ شات من, من الشياه التي عندهم فسكها سكها ضربها ضرب لطم حتى يعني أوجعها وضر بها في... في أذنها فقال هل الله عليه شيء؟ فالنبي سيقول قال ائتي بها فلما جاءت الجارية سألها النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين الله أكرر قال لها من أنا؟ قال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام der بالإيمان بسؤالين صلى الله عليه وسلم ولذلك الأشاعر والمعطلة نفات الصفات وغير ذلك ينكرون هذا الحديث ويردونه بقوة ويحاربونه حرب شديد جدا لماذا لأنه يقسم ظهورهم هذا الحديث أنا في بينهم يقولون أن الإشارة الحسية هذه يعني غولات غولة الأشاعرة وغولة هؤلاء المعطلة يقولون أن الإشارة الحسية بالأصبع ها كفر كفر بالله عز وجل هكذا يصفون من أشاره الإشارة الحسية إلى السماء بأنه كافر نسأل الله لنا ولكم العافية والذي أشار هو النبي عليه الصلاة عودوا بالله قبح الله من من يقول هذا الكلام من يقول هذا الكلام ويدعي أن من رفع أصبه إلى السماء فينه كافر النبي هو الذي رفع أصبه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. في حديث تعرفون الله في في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أصبه إلى السماء وينكثه إلى اللهم اشهد اللهم اشهد لما سألهم قالوا إن الله يسألكم فماذا أنتم قائلون قال مشهد أنك قد بلغت وأديت غير ذلك مما شهد بالصحابة فقال اللهم اشهد يرفع أصبعوا إلى السماء وين كتروا للصحابة في دليل على أن الله يشهد عليهم على ما قال والنبي عليه الصلاة والسلام رفعوا أصبعوا للسماء وهنا يسأل جري أين الله قالت في السماء إلى غير ذلك الأدل المهم هذا ليس هو موضوعنا فيما يتعلق بهذا الحديث لكن الحديث هذا حديث معايب بن الحكم السلامي هو نفسه حديث الجاري لأنه تأثر بخلق النبي عليه الصلاة والسلام فحديث معايب بن الحكم السلامي كما عند الإمام مسلم دليل على من تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه ولا إثم عليه فليكمل صلاته صلاته صحيحه صلاته صحيحة نعم كذلك مثال آخر لو أن أحد من الناس هذا فيما يتعلق بالإكره مثال يتعلق بالإكره لو أحد من الناس أكره على أن يأكل في نهار رمضان فأكل هل صومه يفسد بهذا أو لا يفسد لا يفسد قال العلماء لماذا لأنهم مكره لأنهم مكره لكن قالوا الشرط في الإكره أن يكون المكره الذي أكره على الفعل قادر قادرا على تنفيذ ما أكره به أما إذا كان غير قادر فهذا يعني لا, لا, لا, لا يتبع في قوله يعني, يعني قد يأتي أحد من الناس يقول أضعف من هذا الصائم يقول له يا فلان كل هذا الطعام وهذا الأكل وإلا ضربتك أو قيدتك وهو يعلم أنه أضعف منه فهل يقول ما, ما أستطيع لي أن كل لأن هذا اكرهني على على الأكل أو الشرب أو غير ذلك لا أنت أقوى منه لأن هذا غير قادر اصلا و... وأنت تعلم أنك تستطيع أن تأخذ بيد هذا الإنسان أو أن ترميه أو أن, ت... يعني... أن تضربه, أن تضربه. وأن قادر على التخلص منه فاذا هذا لا يدخل في هذا الحكم وإنما يدخل في العلماء الشرط أن يكون المكره الذي أكرهك أكره هذا الصائم على الفعل على أن يكون ويشرب قادر على تنفيذ هذا الأمر الذي أكرهه عليه أكرهه عليه مثال آخر لو أن فايدنا هذا المكره يعني لا شيء عليه وصيامه صحيح وصيامه صحيح صائم مثلا أكل واحد في نهار رمضان ظن أن الشمس قد غربت ظن أن الشمس قد غربت يعني جاء غمام شديد وهو مثلا ليس بجانب المساجد أو غير ذلك وظن أن الشمس غربت فأكل أكل وافطار وجلس يعني أكل كل شيء ها <تصفيق> فبعد ذلك مثلا علم بأن الشمس لم تغب ولم تغرب أو مثلا سمع أذانا أو غير ذلك وتبين له مثلا بذهاب هذا الغمام أو غير ذلك فهذا هل عليه شيء ليس عليه شيء وليس عليه قضاء لأنه جاهل إذ لو علم أن الشمس باقي لم يأكل هو ظن أن الشمس قد غابت ظن أن الشمس قد غابت ومن أهل علم يرون أن عليه القضاء لكن هذه المسألة هو جاء, ال... جاء النص في هذه المسألة بعينها لأن هذا الأمر حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فيدل على أن... أن... أنه معفون عنه من أكل أو شرب العلماء يعذرون رحمه الله تعالى من أكل وشرب ظن أن الفجر لم يدخل وقد دخل قال لأن الأصل بقاء الليل قال الأصل بقاء الليل فهذا لا شيء عليه قالوا أما أن يأكل ويشرب ظانا منه أن الشمس قد غربت قال فهذا عليه أن يقضي لماذا قالوا لأن الأصل بقاء نهار فهذا عليه أن يتثبت ويبحث ويتأكد من غروب الشمس بعكس الذي كان يأكل ويشرب في في الليل هذا يعني الليل له جائزه وأن يأكل ويشرب فظل 예أكل ويشرب ظالنا من أن الفجر لم يدخل ثم تبين أن الفجر دخل قالوا هذا لقضى عليه لماذا لأن الأسبق الليل بعكس الذي أكله وشرب في نهار رمضان قال هذا عليه أن يقضي لماذا قالوا أن الأسبق النهار لكن نحن إذا رجعنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد كما في حديث الذي روته اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام النبي أفطر صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في يوم غيم كما قالت اسماء بنت أبي بكر في يوم في يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاة أفطر النبي عليه الصلاة والصحابة ثم طلعت الشمس كان يوم غيم شديد جدا فأفطروا فلما ذهب الغمام لغير ذلك فإذا بهم يرون أن الشمس لم تغ لم تغرب فهل اعاد النبي عليه الصلاة وهل أمر الصحابة بالقضاء؟ النبي عليه الصلاة لم يأمرهم صلوات ربي وسلامه على بالقضاء ولو كان القضاء واجبا عليهم لا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يجوز ذلك وهو مشرع صلى الله عليه وسلم ولا يجوز السكوت عن وقت الحاج لا يجوز السكوت عن وقت الحاجة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم لم يأمر لم يأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام مع أن هذا الأمر خلاف كما قلنا بين الفقهاء رحمة الله عليهم لأنه منهم من يقول إنهم من من في نهار رمضان ظن بأن الشمس قد غربت يعني الإنسان جاهل جاهل أن الشمس قد غربت ولم تغرب فهذا قالوا عليه الإعتراف لكن الصحيح ماذا ليس عليه قضاء لأن الدليل واضح في هذا حديث حديث أسماء بنت بكر رضي الله عنها ونحن كما قلنا فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فإذا لا يبقى أحد الكلام لا يبقى في أحد الكلام في مثال آخر يعني حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحد من الناس رجل جمع زوجته مثلا في نهار رمضان وهو لا يجهل الحكم يعلم أن الجماع حرام لكن لا يعلم أن فيه كفارة تعرفون كفارة الجماع يعني صيام شهرين متتابعين عطق رقبة صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين فهذا الرجل هذا الرجل لما آه يعني جاء إلى النبي عليه الصلاة Initiative رجل جاء إلى النبي عليه الصلاةlifting وقد جامع في نهار رمضان فقال قال هلأت جاء إلى النبي عليه الصلاةесть climbed قال هلأت فقال له النبي عليه ما الذي أهلكت قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم فالنبي عليه الصلاةattutto قال إعتق رقبه قال لا أقدر كيف قياه العقد؟ فقال صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع فقال له النبي Ск oui أطعم ستين مسكين قال ليس عندي قال ليس عندي يعني فكل كل هذه الكفارات لا يستطيع هذا الرجل لا يستطيع هذه الكفارات فيبين النبي شي صالي قال لا يوجد بين لابتي المدينة من هو أفقر مني يعني يتكلم عن نفسي هذا الذي يعلم هو قد يكون هناك من هو أفقر منه لكنه يتكلم عما يعلم فإذا يسان ذكر ما يعلم فلا شيء عليه فإن صادق فإن صادق فالنبي عليه الصلاة قال اجلس ثم جلس الرجل فجى أبي ببزنبيل يعني جى أبي جراب أو يعني كيس فيه فيه تمر فالنبي عليه الصلاة بمكتل يعني من فيه تمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا وتصدق به قال يا رسول الله أعلى أفقر مني قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني وضحك النبي عليه الصلاة حتى بدت أن يابه قال أطعمه أهلك الله أكبر بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه شوف هذا الذي ذكرنا الآن في حديث معايد الحكام السلمي رضي الله عنه كيف عامله النبي عس بلطف وأدب واحترام وعلمه صلوات ربي وسلامه عليه هذا الرجل جاء الآن فعل شيئا عظيما في نهار رمضان جامع أهله في نهار رمضان وهو يعلم أن هذا حرام لكنه يجهل ماذا الكفارة ومع هذا النبي صلى الله له وسلم قال له ألا تتق الله ألا تب إلى الله ما هذا الفعل غير ذلك لا ما أن الإنسان جاء تائبًا إخوان الكرام فلا نحتاج لأن نبقى يعني كما كما يقولون يعني نضع الملح على على على على, على الدم أو نضع الملح على الجرح لا إنسان خلاص إذا أخطأ وتاب ورجع خلاص نبيل له الحكم و... و ونعاونه ونساعده نعم لأن الرجل اعترف اعترف بذنبه واعترف بخطئه فإذا لماذا يفيد أنك تبقى تؤنبه وتؤذبه وتريد يعني تقيم الدنيا و... و... ولا تبقيها نسأل الله العافية كما هو حال بعض الناس لا إنسان عليه أن يكون لين سهل وخصوصا إذا اعترف هذا الإنسان ورجع فلا يكون إنسان نسأل الله العافية شديد و فيه من الخصال التي تنفر الناس عن دين الإسلام تنفر الناس عن دين الإسلام فشهد من هذا الحديث أن النبي عليه السلام أوجب عليه الكفار عليه السلام مع أن الرجل ما كان يدري أن في, في, في, في هذا الفعل يعني في نهار رمضان كفارة ما كان يدري لكن النبي عليه السلام أوجب عليه الكفارة فالإثم فهو يعني عفي عليه فيما يتعلق بالسلام ب بعفية عليه ما يتعلق ب ب يعني بالإثم وغير ذلك إنه تابا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك لكن الحكم فعليه أن يأتي بهذه الكفارة لكن حتى الرجل ما استطاع أن يأتي بالكفارة فهنا عذره النبي عليه الصلاة والسلام عذره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يحصل يعني أما يعني قد يكون إنسان هناك جاهل للحكم أصلا جاهل للحكم مثل لو أن أحد من الناس عاش يعني رجل أسلم و... وهو لا يعلم أسلم مثلا حديثا جا... وزنا وهو لا يعلم مثلا أن أن الزنا حرام لا يعلم هذا هو كان على جهليته على هذه الحال ثم أسلم وبقي هو على هذه الحال ظالما من أن هذا جائز ثم علم فهل هذا يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد فهذا لا يقام عليه الحد لأنه أسلم حديثا ولم يدري أن الزنا حرام، فإذا قوله مقبول، قوله مقبول لأنه لم يكن يعلم الحكم، لم يكن يعلم الحكم، فهذا يعذر. بعكس الذي يعلم الحكم، لو أن أحداً من من الناس اقترف هذا الأمر يعني زنا وهو في في بلاد المسلمين ويعلم أن هذا حرام، لكن لا يدري أن المحصن عليه الرجم، وقال إنه لو علم أن عليه الرجم ما ما ما مزناه فعل هذا فهذا العلماء يقولون يرجم قالوا يرجم نعم لماذا لأنه كالرجل الذي النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه الكفار فعل الفعل لكن أوجب عليه الكفار أوجب عليه الكفر إذا الجهل بما يترتب على الفعل ليس بعذر إنما العذر إذا جهل الحكم أما ما يترتب على هذا الفعل قال العلماء فإذا هذا ليس بعذر وإنما العذر إذا جهل الحكم إذا جهل الحكم فاذا ذكرنا أن هذا إذا كان في حق الله عز وجل أما في حق المخلوق كذلك فلا يسقط الضمان لا يسقط الضمان لو أن أحد من الناس مثلا أراد أن يذبح شاتا له فذبح شاة جاره خطعا ثم تبين له أنه ذبح شاتا لغيره وليست له ليست له فهذا من ناحية الإثم لا شيء عليه لكن من ناحية الضمان عليه أن يدفع لهذا الآدم لأنه حق متعلق بآدمه علي أن يدفع لجاره حقوق الآدم لا بد منها, منها ولو لم يتعمد هو لكن ما دام أنه لم يتعمد فلا يثم عليه فيما يتعلق بحق الله عز وجل أن حق الآدم فعليه الضمان فعليه الضمان كذلك رجل, رجل مثلا أراد أن يقتل حيوان كما قلنا فقتل آدميا فهذا من من ناحية, ناحية الإثم لا شيء عليه فيما يتعلق بحق الله عز لكن ضمان للآدم فهنا عليه يضمن فهنا عليه أن يضمن نعم فهذه أمور ذكرها العلماء وهناك مسألة أخرى لو أن أحد من الناس رجل أكره على قتل إنسان لأن العلماء لم يذكرون الأمثلة فلكل مثال جواب لكل مثال جواب مع أن القاعدة يعني هي واحدة لكن هناك بعض الأمور قد تكون استثناءات بسبب ماذا؟ بسبب الحكم بسبب الحال بسبب يعني القصد إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق وبسبب الأدلة كذلك لو أن أحد من الناس قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتل فلانا أو تقتل واحد من الاثنين تقتل هذا الرجل أو تقتل وهو يقدر ان يقتله فقتله فان القاتل هذا المكره يقتل يقتل لماذا لانه حق الآدم لا يعذر فيه بالاكراه لا يعذر فيه بالإكراه ولذلك العلماء رحمه الله تعالى يقول هذا لا يدخل وانما عليه ان يقام عليه الحد لانه لا يجوز لانسان ان يبقي نفسه باهلاك غيره ليس لك حق عندما قيل لك اقتل هذا تبقى حيا أو تقتل فقل لا أقتل ولو قتلت أنت لأنه لا يجب أن تزهق نفس مؤمن بإرقاء نفسك أنت لا هو سواء فإذا لا بد أن واحد منكم سيقتل فتكون أنت ولا تكون سببا في قتل غيرك لأن ليس لك الحق في هذا لأنك تستطيع أن تقول لا ثم تقتل أما إذا قتلت فأنت تقتل, تقتل نفسا ولا يحق لك ذلك فلا يجوز لك أن تبقي نفسك بهلكي غيرك نعم هذا يجوز لكذالى وغي إلى غير ذلك يعني من من من الأحكام التي ذكر العلماء رحمه الله تعالى فهذا الحديث إذن عام في كل حق لله عز وجل من المحظورات أما المأمورات قالوا فإنه لا يسقط أداءها وقضاءه فلا بد أن تفعل لكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر في تأخيرها بعذر لذلك الإنسان لو أن أحد من الناس ترك واجبا من الواجبات فلا بد من فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة نه ونسيها فليصلي هذه ذكرى فمعذور عن الإثم لكن هل معذور عن الصلاة ليس بمعذور لا بد أن يصلي هذه الصلاة لا بد أن يصلي هذه الصلاة لكن الإنسان يعني قد قد يقول الإنسان طيب النبي عليه الصلاة عذر الرجل الذي لم يكن يعرف يصلي جاء رجل فصلى فنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع صلي فإنك لم تصل ثم بعد ذلك الثاني والثالث فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة بعد ذلك فصلى فكان صلاته صحيح فهنا الرجل هذا النبي أمره بالإعاد أمره بالإعاد لكن النبي لم يأمره بقضاء كل ما فات مع أنه أمر بهذا فلماذا لم يقضي كل ما فات من من الصلاة التي صلىها وهو لم يكن يصليها يعني بأركانها وشروطها فإذن لماذا أمره النبي فقط بإعادة هذه الصلاة فهنا العلماء يقولون أنه يعذر بما سبق وإنما العبر الآن بالصلاة التي سيصليها الآن الصلاة التي سيصليها لأنه كان جاهلا فيما سبق كان جاهلا في فيما سبق فهذا الرجل لم يأمره النبي السن بإعادة ما مضى من الصلوات مع أنه صرح بأنه لا يحسن غيرها فإذن وهذه مسألة خلافية على كل حال بين العلماء رحمه الله تعالى والظاهر أن الواجبات تسقط بالجهل ما لم ما لم يمكن تداركها في الوقت ويؤيد هذا هذا الحديث كذلك والمرأة التي كانت طحيد وجاءت للنبي عليه الصلاة و كانت يعني كانت الصحاب الصحاب وكانت تترك الصلاة والصيام فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم سألته فالنبي عليه الصلاة و أمرها أن تعيد الصلاة التي تركتها لأنها كانت مستحاضة وإنما بين لها كيف تفعل وأنها تتوضى لكل صلاة وتصلي الصلاة لكن لم يأمرها بعادة ما مضى ويتفرع عن هذه المسألة وهذه القاعدة قواعد عظيمة جدا في بيان أن الجهل عذر من الأعضاء العظيمة جدا فالحاصل أن هذا شاهد للحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا قال الله جل وعلا قد فعلت والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا فضل من الله عز وجل أنه لا يؤاخذ بالخطأ ولا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالإكرار وكان هذا مما كلف الله بالأمم السابقة عقوبة لهم ولكن هذه الأمة رحمها الله وخفف عنها لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل الإيمان والتسليم لله عز وجل وعدم الاعتراض على الله فاليهود لما قالوا سمعنا وعصينا شدد الله جل وعلا عليهم وهذه الأمة لما قالوا سمعنا وأطعنا خفف الله عز وجل عنهم وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته فنحمد الله على تيسيره وفضله وامتنانه ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على فقه في دينه وأن يجعلنا من عباده الصالحين وذات المهتدين لا ضالين ولا مضلين ونسأل جل وعلا أن يرفع عنا وعنكم وأن يتوب علينا أجمعين وأن يرفع عن إخوان المسلمين في فلسطين وغزة وغيرها من البلاد الإسلامية وأن يحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار ونسأل جل وعلا أن يعين نويكم على التقوى وعلى البر وعلى الأعمال الصالحة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين